lauheidanne to kumake rabbi toke chatirkanne ubir somson dikama wajin fanmane oh يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي دوبة شودة فيها كلمني تشلسوا لأفضل ممني دو كفزة شوبة كلمني كنافة وفي يا أبا غرغار سا يدا جودن باسا وفيتن <تصفيق> نركتنا ربي ترقد هذا غزا اللهك الحمد يا ربي كما يعم بجلي جلالك وعظيم سلطانك يا الله موت ما عندك شيء سميكتي ونضو يادو كنك غف موت من دنيا اخره مو فيك باثار من قبر متا يم بو نكن جنودك والرسبره وبه ندلو تجرات شور دونت مابو قديم النساء كغالان أسيس يتدان غالو هم نامورا سكارغار سكيتينا قديسان أون تahu إبيد أسيرنا تنا غبو فيرجع كيتين بباهو ورا ربي مظلومني جبروم أجلها بهو جبرامونس ملنتahu إلمنا ما مال الراء نما جبروم سا إذا شو هم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة رقع نجني قرسس ونقرانة طبتها كوبيتان كناف أدوين طفتة كوبيتان الأرقم لكناف نسر فقاتها ربي نرقر قلي كناف أمر جباتها نسمى التلفاتها عجب أمي كتشف سنو قرسس جب Abdennemotiva unta Hunda maalu jalakuvaansa. Idaa hakkeesani kadun jeebi riisomne rajujaasa. Ida chutunubaasa, uvi tiirka tina, rabbi tiirka daduhasa. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh imam la dabeku wansa jajjaba adaso kumani ajaran akuansa aidacutun basa rabbil kadda adukasa jar siarre dande jerci ufir rabburabil sanur gatu akasnu goti di habasi anje niraluwogotu aja jijara gohaganu ge sanami jaribakanu botu biru mati di surakobi arda abake nya re ti dadne naga injiratu kanaga golor gusti لا نما ناتو دع عادو ربي كباشيس ودع ربي ترجم فتو سيراه وللرد ولا سيروم سيا دتو أمنتي ولينكبا جسم ولينكبا سدوم ولينكبا بيا ولبيكبا كنا بكنا كبا توا لا تمنا كوفين انفرمتو يا مخلوق خالق الرمل ما صداتو والله وبالله تله تشيجا لنباتو إنمك ترجمتوا سنو والله سنجلتوا جال ترك ربيك سيك النماكنن تو عنقود. فربي كيسيكا نماغينا من توهو قول اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاؤو وتنزع الملك ممن تشاء وتئز من تشاؤو وتذل من تشاؤو ميكا من فسرتو ربي إنا قبرا جنا لسنا ما قبرتو ولا ألا مالكو كان جلتو إيسي من ربي صبا جلتو هكار ربي قد رابتو ابن نسكي نبوكي ساجراتو كونك رايس نينياتو عدبين ما تموكى الرب تجالك فاكهي قويانسا الاجشوتو نباسا افت لرقتنى رب تلقات رقاسا عبداني مؤثوا هم دجالوهما الو جالقوانسا الاداقا كيساري قدارو انجي لعمل عبدا موتي وهند جهله وما دلقوانسا اذا دابك سنه قدر نجد ابل اسم نرجو يا صاح اذا شودن بازا وفتر الكثرا ربي تر قدا داسا رازا سنه جد موت لدو كو ومدي هادته يا ربي ستل عطو داس تو منجباته izni gti والجهاتو اكو مره بشان الرو في سيتي والقاتو اياتو كو مره امر الساباتو جيت سلايرون رومون ريه في مرتفة ملو في جبفة بيجاو في دفتو دبيني سنيها قلتو واني دي ما اجيروه جي سياسا راساسني قدو روضو تيدو كواما قهيا نهباتو يا ربي سيغلافتو داستي ومانجباتو إذني كيتي يا ربي سيما براتاتو ورّي والنجسو دي بيها والنجاتو اكو مرّباشا نرّعو في سيتي ولاتو اياتو كو مرّبير سهباتو كيتي سيلايرون روموني ريفي مرتفتو ملّيو في جبيفة بيّا وفي ديفتو دو الديني سنيها قلتو أني ذو ذو رباصا اوذ تنير ربي سي قدال Erganar raka bat benarka dabu amma kanisni waliiga ida habee gabbaadaima eessa jir taasi barbanna tokumma to kuuma ha Nammosuntae to kuuma kenya murumman tokumae abbane gara birrebili summma bakkitti wali galuudacuraree amma haa Umma too irraida noavin kama samni birida teida chuusaa sitima hakanarra tira ku kenya waluma huan keza kenya kisa kenya silaka bekunuma kenya يا طول ابي ولا جي سكنوا هاردين ما قولي قلبي يا كينيا بالسومسله لا غرو دي روما انه متسيق ومون كينيا جات نيموتوا ما انت ولبشوك ام نديركم ليك يا اما انت كسوك غدجرو فرومي افروم ما مالك ولوح تشيزه زو مالكون ندوفوا ما وفي والفين يا راي جو فين ابيثوم عك سبب في نورا ونغافة تصمة ولانتم ما صبتو كوتف ولانتم ما منتو كوترهند فارفة مه قاتش راقدا فيو في قدل للم قاتو في أرغتهه جيسام دالم قاف جردو في جرتو كينجرى فيرقة مه من أرمي جرماني كينجن ديقما يا ربي هالي كل يوم ما جرجي رمه يا موت داتش في سما أركك يجرر كو كينجفاليس إذا اتشو تنباس اه افتن اركتنا jidda daga anu kasa abdanne moti wa hunde calu malu dalaku wansa idadda gake sadenga daga anunje de abin so mun raguya sa idachu tunu ba sa ufitin da kina rabistu kadaru kasa abdanne malu daga anunje de abin so mun raguya ba لا سا أوفتني <تصفيق> الكتنا ربي تيركنا دخاسا دوب شودا فكدمني شل السودا أفضل ما مني دوكوس الشودا فكدمني كنا فكؤي فيلني نو قرعار يا أبا قرعار سايرة شو تنو بسا أوفتني الكتنا ربي تيركنا دخاسا دوجا ولين باليسنا دوجا تيسنتو بدها هما كين يسافر فنوجا أبصقه نفايدها أكن ثاني ولقورة نجدو قوسني بدا قبو البربادسة وفيتو مهدا خانو مراقون كن يرى اللي بروففتان دبين تنججب لنهالافس ربين قدن قد يقف نيس جودها ربين كانت شودة فرماتسا حي لتشوتن وباسا وفيت بالرقتنا ربين تلقى دارو قاسا دقا ولين بالسنا دقا تسمت هما كن نساقور فنو نجد وصني بيدا قبو البربادسة وفيتو كما هيدا قانو مالاقون كين يرى اللي بروف اجتاان دبين تججب دودا نوها لا فيزو رب قدان قد قوهني سجودا خدشو دا رب فرما تساها إلا تشوتو نباسا افت اليركتنا ربه التفرق دادو خاسا هو الفرجواني غاري كين ينفرفانا ركينا كيسا كينا وانا منيكو با kenya مالكامنا خنافو توكو تاني توكو مالا مبربان اكسر ما في بيديو في kenya والنان توكو مالا بو kenya اندينا ما تتبان والله جاري كانون توكو من وجاتون والنان تاجران سبا كم توفي ساتي بيديك سار يا ربي ويوان الهي Rabitirkaa, duhassa, oma takelny avdamsi ankabuakavoli galati. Kaion kenyas gahunkale raga ratti. Gota mega sinjedjaba denyat Allah dinai. Barjuma nuarai ratti nu kun firidi gajarati. Kalesta Magai bihamalendi kanu magaormiatin. Tu sata maaturer amagaormu maatin. Chun kurfamasiin näkabu tu sabati. Tholen jenniirti gafasua kumarakanatti. Biyofi keset Nyrga rabbi nukene kasabu maafamanti Gafasi suol waranaturre Bane gama Abashanto kumma kenyabide Bane bakalamati Kunga radina gurekune Baykayu hakaati Gomba deje damamakannu Bay moti habashati Iyino so gafas wali galle Dina jala di Dijikuna rakkamtati dija sabato kichabia mantita kati Iyittimi ilkohte sila jarrika naflasvati gala rabbi sanjala nubase arsa Abguototaati Robbbini sanakanaan sisudan gajarnataatiin nun kanankaayo tal irratta arabbaamain irra garafamatiatiin irrattikalain uga angarana jiltias gorahubat naati i isa ba batti